وليضربن بخمرهن على جيوبهم وليضربن بخمرهن على جيوبهم ولا يبزين زينة أن إلا لبعولتهم أو آبائهن أو آبائي بعولتهم ان او ابنائه كون يريدينه تان الا ان يعولتهم او اباهم ان او اباهم يعولتهم أو أبناء برولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو قد أَوْلَى إِخْوَانِهِمْ أَوْلَى أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْلَى إِخْوَانِهِمْ تَمَثِّلُ أَخَوَاتِهِمْ أَوْ نِسَائِهِمْ أَوْ نِسَاء ملكت أيمانهن أو السابعين أو لفائهن أو ما ملكت أيمانهن أو السابعين أو السابعين غير أولي الإربة الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء لِرِجَالٍ أَوْطِئِلِّلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ وَاثٍ لِسَانٌ وَلَا يَضُرُّ النَّبِيُّ أَوْذُهُنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَلَا يَضُرُّ النَّبِيُّ أَوْذُهُنَّ لِيَعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَت إلَ ماه جًا أيه المُؤمنونَ لاعَكم سُقون